ونكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم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 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم